قَالَتْ سَمَاءٌ خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالَتْ سَمَاءٌ خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى لا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ نُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مِنَ, كان فيها من الْمُؤْمِنِينَ فَأَجْمَعْنَاهُمْ كَانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيها آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَتََتْنَا فيِي آ آيَتَ للَِّذينَ يَخَافُونَ العذاابَ الأبم وَفيِي مسَ إِذ أَسَلناهُ إلَ فِعَوَ بِسُ الْ القانم مُبين وَفيِي مسَ إِأَْسَلمهُ إلَ فِعَونَ بِس فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنونٌ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم وَفيِي عادٍ إذ أَرسَلْناَا عَلَيهِمُرّحَعَقيِيم وَفيِي عادٍ إذ أَفْسَلنَا عَيهِ مُّحَعَكم مَا تَذَر مِن شَيئ أَتَتْ عَلَيهِ إِللاا جَعَلَتهُ كََّمم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 صاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل وقوم نوح من انهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانه لموسعون والسماء بنيناها بايد وانه لم يَعْمُرُونَ وَالارْضَ فَرَشْنَاهَا فَنَعْمَلُ الْمَاهِدُونَ وَالارْضَ فَرَشْنَاهَا فَنَعْمَلُ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إندي لكم منه نذير مبين إندي لكم منه نذير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن إليكم من هنذر مبين إن إليكم من هنذر